ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى نولهم ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ظلا لم بعيد. أي يدعون من دونه إلا إلى ثؤ، أي يدعون إلا شيطان مردا. لعنه الله، وقال لا خذا من عبادك نصيبا مفروضا ولا ظلّنهم ولا من ينهم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فلا آذان الأعام خلق الله وَمَن يَتَخِذَ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خَسْرَةً مُبِينَةً يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرَرًا أُلَّا إِكْمَالُهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأماليكم ولا أمالي أهل الكتاب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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يثلى عليكم, عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم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 اين من خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلح خير وأحضرت الامفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا, فَلَا تميلوا كل المير فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما